يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لم تُمِن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا. لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون يقولون إن أوتيتم هذا فخذون اِلَّا انْ تُطَوَّهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ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 سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم